الشاهد أن لا إله إلا الله. الشاهد أن محمد رسول الله. الشاهد أن محمد رسول. Yeah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يقول تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الاخوه المؤمنون ما أحلى في نفوسنا مراودة الآمال قبل أن تنتهي إلى آجالها وما أسعد الإنسان الذي سعى لتحقيق آماله بكل ما يملكه من طاقة وجهد ومن فهم وادراك فنال مبتغاه وحقق ما يتمناه ويا خيبة, ويا خيبة الأعمار لمن توانا وتقاعس وافنى وقته في اللغو والسفازف وخدع نفسه بالأمان الكاذبة ثم رجع بخفي حنين خاوي الوفاضي صفر الكفين وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر أن الإنسان لفي خسر ما لم يدرك أنه يسير حثيثا إلى الله وأنه ملاقيه وأن الزاد الذي يضمن به النجاة في تلك الرحلة إنما هو الإيمان والعمل الصالح وأن اللحمة التي تشد المؤمنين بعضهم إلى بعض إنما هي التواصي بالحق والتواصي بالصبر فقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ايها الاخوه المؤمن جدير بنا ونحن على ابواب العطلة الصيفية ان نقف وقفة تأمل واعتبار ونتناول مسيرتنا بالتقييم والتقدير فليس في دورة الفلك خلل ولا فتور وليس في بديع صنع الله تفاوت ولا فطور فإذا كنتم أيها الأولياء تسرون لحصيلتكم السنوية من الأرباح المادية وتولون لذلك اهتمامكم البالغ وقد تأسون أو تحزنون على ما فاتكم مما تتوقعونه أو ترجونه فإن حصيلة ابنائكم. من النجاحات العلمية والتربوية لهي أولى بالتقدير والاهتمام إن كنتم تعلمون لأنهم أي أبناؤكم ذخركم في الملمات ومعقد آمالكم في, مجالي الحياة في مجالات الحياة وامتداد ذكركم بعد الممات أيها الأبناء الأعزاء بالامس القريب احتضنتكم المؤسسات التربويه بكل شوق وحنان فوجدتم في اكنافها كل رعايه وهناء ووفرت لكم من خيراتها كل غذاء ورواء فها هي مره اخرى تسلمكم الى اوليائكم بعد الفطام وتستوصي بكم خيرا آباءكم الكرام فطوبى طوبى لمن جد واجتهد منكم فحمل على صدره شارة النجاح وضمن لمسار دراسته مواصلة الطريق إلى الغاية النبيلة والنهاية السعيدة فها هو ذا اليوم يحمد سراه وينقلب إلى أهله مسرورا واما الخامل الكسلان وأما الخامل الكسلان السادر في لهوه وعبثه فهو يتحرق تدم فهو يتحرق ندما ويدعو ثبورا انه ظن هذا المسكين انه ظن ان يبقى ربيبا النعمه في كنف والديه وأن ما يطلبه يجده بين يديه وما يدري هذا المغرور المسكين أن الزمن يطوح به في من فلا يجد من حوله وليا مرشدا ولا وصيا منعما فليقدر اليوم كل منكم خطوه ليعرف موقع قدميه وليقيم حصيلته ليتبين مبلغ ما بين يديه أيها, الأولي... أيها الأبناء نحمد الله تعالى أن رأينا من أغلبكم ما يثلج الصدر ويقر العين ويوسع الامال وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا وأنتم أيها الأولياء الكرام كيف تستقبلون أبناءكم وقد انتهت إليكم مقاليد أمورهم وأسلمت إليكم المؤسسات التربويه أزمة قيادتهم فهل تحسنون مواصلة الإشراف والرعاية وتحافظون على ما ادخروه من زاد العلم والمعرفة والدراية أم أنتم عنهم ستصبحون مشغولون وفي زحمة الحياة وما فاتنها لهون حتى إذا احتوشتهم الضلالات. وناوشتهم الانحرافات وتصيدهم السفهاء في كل مسلك وسبيل إذا أنتم لسوء حالهم ناقمون وفي تقويم عوجاجهم حائرون فإن العاقل منكم أيها الأولياء إن العاقل منكم من يحتاط لفواجع الدهر قبل أن تفاجئه في عقر داره والحازم من لا يغفل عن حماه في ليله ونهاره وكم من هفوة جرت عقابا وعتابا وملامة وكم من غفلة أعقبت ندامة فإننا نربا بكم أيها الأولياء أن تكونوا من الساهين اللاهين فإن الدهر جاد ومفاجآته لكم بالمرصاد وأنتم تلاحظون كيف أصبحت الواجبات أكثر من الأوقات فكونوا حكماء فكونوا حكماء في الاستفادة من كل أوقاتكم وأوقات أبنائكم واستغلوا خبرتكم في تصنيف الأولويات فإن التربية العملية لديننا الحنف في تعويدنا على الانضباط والنظام لم تدع لنا مجالا لسوء التقليد ولا نطلب من غيرها أي مزيد سدد الله خطانا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا ورضي عنا ربنا في الحال والمال ووفقنا إلى خير الأعمال وأخذ بأيدي أبنائنا وطلبتنا إلى سعادة الدنيا والآخرة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 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا أمة الإسلام هل يليق بنا ونحن نستعرض الحصيلة السنوية لنتائج أبنائنا أن ننسى أولئك الجنود المجهولين الذين لم يثنهم برد ولا زمهرير ولم تغوهم حظوظ الدنيا في قليل ولا كثير ان يتخلوا عن واجبهم التربوي او ان يقصروا في مهمتهم النبيله وهم يؤدونها في اقصى الظروف واصعب الاحوال يواصلون كلل النهار بسهر الليل تحضيرا وتصحيحا وتقييما لأعمال طلابهم ثم لا يرجون من وراء ذلك جزاء ولا شكرا بل هم يتعرضون أحيانا للتهجم والنكير أو للتهديد والوعيد ولا يبالون أن يمدح الناس أو يقدحوا لأن أقصى أمانيهم أن يروا ثمرة أعمالهم في رجال. اعدوهم لتحمل المسؤوليات وجنود يحملون مشعل العلم ويبددون الظلمات فهؤلاء وحدهم هم بحق قاده الشعوب ورواد العز والمجد في حياه الامم فطوبى فطوبى لأمة عرفت قدرهم وبواتهم المكانه اللائقه بهم وحبتهم من عطفها وحنانها ما يستكثر من سوادهم ويبق ويبقيهم على العهد فلا يمدون أعينهم إلى ما فتن به رفاقهم من متاع الدنيا وزينتها لأنهم في الحقيقة مصدر تلك الثروات وصانع الحذوة والجاه لمن ابتسمت لهم الحياة فيا ايها المعلمون المربون اني لاعذركم ان عانيتم بعض الصدود والجفاء وشكوتم في الاولياء التسيب والاهمال فان من قبلكم قد اصاب من ذلك الحظ الاوفى فلم يثنه عبء الحمل ان يواصل المسيره الى نهايتها ولم يفل من عزيمته نصب ولا لغوب ولم ولم ينقسم عزيمتهم جحود ولا صدود لانهم وجدوا الطمأنين توردا في حسن القيام بالواجب واحسوا براحة الضمير وصفاء النفس حين طرحت وجود حين واحسوا براحة الضمير وصفاء النفس لأنهم عرفوا هذا الحق بينهم وبين خالقهم العظيم وتيقنوا أنه من يثق في الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا أخالكم أيها الرفاق إلا كذلك فلا تخيسوا بالعهد ولا تتعجلوا قطف الثمرة فإن للجن والحصاد أوانه ولكل سباق ميدانه ورهانه وهل لنا, وهل لنا نحن من هدية نقدمها إليكم أيها المعلمون المرابط أفضل من دعاء صالح أن يرعاكم الله في مسيرتكم النبيلة وأن يعيذكم من وعثاء السير وسوء المنقلب وأن يزودكم بالمدد الروحاني تغالبون به مثبتات العزائم ومخربات الذمم والنفوس وأن يريكم من أبنائكم وطلابكم ما تقر به أعينكم ففي ذلك خير جائزة تستلمونها منا ومن يد العزيز الوهاب وفوق ذلك, وفوق ذلك لكم منه خير العقبى وحسن المآب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 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل بقدرتك اعداء الدين يا ارحم الراحمين ربنا خذ بايدينا وبايدي شبابنا الى شاطئ السلامه يا ارحم الراحمين اللهم متعنا ومتعهم بعطله صيفيه يجدون فيها ما تقر به أعينهم ويسلمون من كل بأس ويسلمون من كل فتنة يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين